لعلنا نتبع السهرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السهرة قالوا لفرعون آهن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا غير ان لا ربنا منقلبون ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع هذرون فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ